انا حنت انا نذلت ارجع لي اتوسل حبيبي بك انا مشتاك بكف فراغ كل شي بيه يسألني حبيبي عليك حنت وانا ذليت ارجع اتوسل حبيبي بيك. انا مشتاك يكفي فراغ كل شي بي يسأل حبيبي عليك عيوني تتشوف حبيبي من البعاد صدق انا ما لقيت تعال لحضني دفيني و عوض عمري وسنيني اموت من الحزن بعدك اذا ما جيت انا حنيت انا انذلت ارجعلي اتوسل حبيبي بي. صدقني مرايا مكسورة وجرح يعكس جرح من ضعت مني قلبي تعبني ما حسني على قيد الفرح من غبت عني من صدقني يا مكسوره وجلح يا من ما احس على قيد صدق انا ما لي تعال الحب ندفيني او عوض عمري وسنيني امورت من الحزن بعدك اذا ما جيت انا حنيت انا ذللي antuas el